من السماء وما ي ع ر ض فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا ت أ ت ي ن الساعه قل بلى وربي ل ت أ ت ي ن ك م عالم الغيب لا يعزر عنه مثقال ذ ر ة في السماوات ولا في ا ل أ ر ض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر إ ل ا في كتاب ليجزي الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات أ و ل ئ ك لهم مغفره ورزق كريم والذين سعوا في آ ي أو ا ت ن ا معارضين أ و ل ئ ك لهم عذاب الذي أنزل إليك م ن ربك و الحق و ي ه د ي إ ل ى ص ر ا ط ا ل ع ز ي ز ا ل ح م ي د و ق ا ل ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا هل م الاسلاميه ينبئكم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 افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان شانا خ س ف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لايه لكل عبد منيب ولقد اتينا داود منا فضلا يا عباد أ و ب ي معه ا ض و ا ل ط ي ر و أ ل ن ا له الحديد انعم لسابغات وقدر في السر واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسالنا له عين الفطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن رب ه ومن يزغ منهم عن امرنا نذكهم العذاب السعيد يعملون له ما يشاء ومحارب ودماثيل وغفان كالجواب وقدور الراسيا ت اعملوا آ ل د ا و د شكرا وقليل من عبادها الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إ ل ا دابه الارض تاكل منساه فلما خرج بينت الجن أ ن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين لقد كان لسدا في مساكنهم آ ي ه جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكوا له ب ل د ة ط ي ب ة ورب غفور فاعرضوا ف أ ر س ل ن ا عليهم سيل ا ل ع ل م وبدلناهم ب ج ن ت ي ن جنتين ذواتي أ ك ل خمط وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اهل خنط واسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إ ل ا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و فقالوا ربنا باعد بين أ س ف ا ر ن ا وظلموا انفسهم ف د ع ل ن ا ه م احاديث ومزقناهم كله مزق إ ن في ذلك لايه موسوعه ل ي م إ ب ر النابلسي ت ع و ه إ ا ف للعلوم م الاسلاميه ه ا ا ل ق ن موسوعه النابلسي آ خ ر ة م هو م ن ك ع ى كل ء ح ف للعلوم الاسلاميه ت م من دون لا يملكون مثقال ذ ر ة في السماوات ولا في ا ل أ ر ض وما لهم فيه ما من شرك وما له من شرك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 عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا ب ا ل ح ق وهو الفتاح العليم قل اولي الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا كافه للناس بشيرا ونذيرا ولكن ولكن اكثر الناس لا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 يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ا نحن ص د ا ن ا ك م عن الهدى بعد إ ذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا بل نذكرهم بالله ونجعل له اندادا و ا س ر ه الندامه لما راوا العذاب وجعلنا الاولى لفي اعماق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون وما أ ر س ل ن ا في ق ر ي ة من نذير إ ل ا قال مترفوها قال مترفوها إ ن ا بما أ ر س ل ت م به كافرون وقالوا نحن اكثر أ م و ا ل ا و أ و ل ا ق ا وما نحن بمعذبين نحن قل إ ن ربي يرسف الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن, ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما أ م و ا ل ك م ولا أ و ل ا د ك م بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون والذين يسعون في آ ي ا ت ن ا معادزين أ و ل ئ ك في العذاب محضرون قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول ل ل م ل ا ئ ك ة أ ه ؤ ل ا ء إ ي ا ك م كانوا يعبدون قالوا سبحانك أ ن ت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أ ك ث ر ه م بهم مؤمنون فاليوم لا يهلك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذابا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 وقالوا ما هذا إ ل ا إ ف ك م ف ت ر ى وقال الذين كفروا بالحق لما جاءهم إ ن هذا إ ل ا سحر مبين وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما أ ر س ل ن ا إ ل ي ه م قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان ل ك ي ر قل إ ن م ا أ ع ظ ك م ب و ا ح د ة أ ن ت ق و م و ا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من ج ن ة إ ن هو إ ل ا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما س أ ل ت ك م من أ ج ر فهو لكم ان أ ج ر ي الا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إ ن ربي يقذف بالحق علاه الغيوب قل جاء وما الحق وما نبدئ الباطل وما نعيد قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي إ ل ي ربي انه سميع قريب ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا آ م ن ا به و أ ن ى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل ب أ ش ي ا ع ه م من قبل إ ن ه م كانوا في ش ف مريد